بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذي وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها